112. رَبَّكَ ربك لهو العزيز الرحيم 113. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين 114. قوم فرعون 115. ألا يتقون 116. قال رب إني أخاف أن وَإِذِ اضْيِقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُ مَنْ يَذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون قالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعْكُمْ فَاتَّبِعْ يَا فِي الْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سنين 115. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين 116. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين 117. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما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 قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمينون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما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 يريد أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالَ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَدَعْ عَسْفَ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ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 إنِهُ لََبُكُم الَّذِي عََّمَكُم الصِحرَ فَلَ سَوْفَ تَعلون لَأُقَطِعََّ أَذِيَكُمْ وَأَْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَّبًاَّكُم أَجمائين قالَاوا ل إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّ نَطْمَعُ أَن يُغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنَّنَا كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ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 وَإِهُم لَنَا لَغَائِبُون وَإَِّ لَ جَمون حَذِرون فَأخْرَجِنَاهُم مِن جََّاتِ وَعيُون وَكُنُوزِون وَمَقامٍِ كَرِيم كَذَلِكَ وَأَْرَث نَّهابَنِي إسرائل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 يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تعبدون مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إن قَوْمِي كَذَّبُون فَا فْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ المؤمنين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 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ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 111. كذبت سمود المرسلين قَالَ إذ قال صَالِحٌ أَلَا صالح ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين وَمَا فاتقوا عَلَيْهِ مِنْ 115. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رَبِّ 116. تَرَكُونَ فِيمَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ ۚ طَلْعُهَا هَاضِمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين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 قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ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 كَذذَّبَ أَصْحابُ الْأَكَةِ الْمُررسَلين إِذ قَالَ لَهُم شُعيْبٌ أَلَا تَتَّقُون إِن لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فََّقُ اللهَّه وَأَطعون وَماَا أَسْأَلُكُم ما لَيْهِ مِنْ أَج إِن أَجِْييَ إِلَّا عَلَ رَبِّ العالممين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 وإنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقص علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهَُ العززُ الرَحيِيم وَإِنهُ لََزلُ رَبِّ العالممين نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الأمين عَ قَلبِكَ للتَكُونَ مِنَ الْ المُنذِرين بِلِسَانَِّ رَبِي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 ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمَاءِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ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 وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفْكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمَاءَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ